Fifty languages. Peninda التسوق. التسوق. أريد أن أشتري η αλλα όχι κατι πολύ ακριβό. ωλακην αν لا τα κουναλιατα καθιρα ωλακην αν να τα κουναλια καθιρα μιατσα τι χρωμα أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ مافرو، كافيه، إلفكو، أسود، بني، أو أبيض. أسود، بني، أو أبيض. مغالي، إميكري، كبيرة، أو صغيرة. كبيرة، أو صغيرة. أتسمح لي أن أرى هذه. أتسمح لي أن أرى هذه. إنظر هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ درماتي فизيكا من جلد طبيعي طبعاً من جلد طبيعي طبعاً إن ميايدي ترى كلي هذه نوعية ممتازة هذه نوعية ممتازة 게타다 برا그мати카 악시자 레프타티스 والشنطه اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا موارسي. هذه تعجبني هذه تعجبني θα σε ακούσα. Μπορώ ενδεχομένω να την αλλάξω. θα την τυλίξουμε για δώρο. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. أكيبيرا، أين تطميني؟ هناك الصندوق. الدفع. هناك الصندوق.